بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث وربا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 إنما يدعوا عباده ليكونوا من أصحاب السعيد، الذين كفوا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 فلا تنهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 والبأران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملع أجاج ومن كل تأكلون لعما طريا وتستر 119. وتخرجون علية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةً وَذِئْرًا آخَرَا وَإِنْ تَتُومُ خلت إلى عملها لا يؤمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الْغُلْمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْظِلْ وَلَا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الكمور إن أنت إلا نذيب إنا أوسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنَّكَذِبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَعِينَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَوا فكيف قَضَيْنَا قَبْلَكَ ألم تر أن الله أنزل من السماء وَمَا أَنَا بِضَارِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُخْتَلِفًا بيض وامر مختلف الألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إن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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَيَخْلُدُونَ فِيهَا أَبَدًا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَعْلَنَ لَنَا دَارًا مُقَامَتِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا غُضُبٌ والذين كفروا لهم ناو جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وَهُمْ يَصطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَحْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ أَجَلُ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 مَن كَفَرَ وَفَى عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خسارا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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِذُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْتِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَذُونَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَعَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُوا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 ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله ترديلا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 ولو نؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤشرهم إلى أجل مسمى